وَحِلَّ لَكُم لَّيْلَةَ الصِّيَامِ رَفَتْهُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ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 تِللكَ حدُود اللهَّهِ فَلَا تَقَرَبُهَا كَذَلِكَ يُبَّين اللَّهُ آياتتِهِ لَِّا سِلَ عَهُ